بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل يا أيها المزمل, يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إِلَّا قليلا نِّصْفَهُ أَوْ انقص منه قليلا نِّصْفَهُ أَوْ انقُصْ مِنْهُ أو عَلَيْهِ إ قُررآ تثنا إِ سَنُ الق لَكَ فَولًا سقيلَ إِ سَنُ القَ إنا شئت الليل هي أشد وقت وأقوى مكيلة إن لك في النهار سبحة لك في النهار سبحا طويلا اسم ربك وتبثل إليه تبثيلا واذكر اسم ربك إليه تبتيلا واذكر اسم ربك رب المشرق والمغرب لا اله الا هو رب المشرق والمغرب لا اله الا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا لا وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين والمكذبين أولي النعمة قل النعمة ومهلهم قليلا قل النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا, وجحيما إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذَا غصة أليما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض يوم ترجف الأرض والجبال. وكانت الجبال كثيبا مهيلا وكانت الجبال كثيرة مهيلة. إن أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. كما أرسلنا إلى فرعون رسولا كما إلى فرعون رسولا فعطى فرعون الرسول. فعطى فرعون رسول فأخذناه أخذوا وبيلا, وبيلا. فكيف تتقون إنك كفرتم يوما. فكيف يوما يجعل, يوم يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به، السماء منفطر به، كان وعده مفعولا كان وعده مفعولا. إن هذه تذكره. إن هذه تذكره. فمن شاء استخذ إلى ربه سبيلا فمن شاء استخذ إلى ان ربك يعلم انك تقوم اذنا ان ربك يعلم انك تقوم اذنا تقوم اذنا من ثلث الليل ونصفه تقوم اذنا من ثلث الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار وَمَا هُوَ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ عَلِمَ أَلَّا تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فاقْرَؤُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اقْرَأُ ما تيسر مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مرضى عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مُّرْضًا وَآخَرُونَ فِي الْأَرْضِ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. يضربون في الأرض من فضل الله. وآخرون يقاتلون في سبيل الله. سبيل الله فقرأوا ما تيسر من فقرأوا ما تيسر من وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرض الله قرضا حسنا وأقرض وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه وما لأنفسكم من خير تجدوه تجدوه عند الله تجدوه عند الله هو خيرا واعظم اجرا هو خيرا واعظم اجرا واستغفر الله واستغفر الله, واستغفر الله ان الله غفور رحيم ان الله غفور رحيم